حِمَ رَبُّكَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ ولِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ولِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وتمت كلمة ربك ان مَن مِنَ